لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم بل في شك يوم تأتي السماء بدخان يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عن العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا لعلهم مجنون انا كاشف العذاب قليلا انكم قائدون يوم نبطش البطشه الكبراء انهم ينتقمون وقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أبيل وأن لا تعدوا على الله إني آتيكم سلطان المبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتذلون فدعا ربه أنها لا فأسرب عبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا إن لهم جند كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم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 العون، إنه كان عالياً من المسرفين، ولقد اختارناهم على علم على العالمين، وأتيناهم من الآيات ما فيه بلاء. وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إِن كنتم صادقين أَهُمْ خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إِنَّهُمْ كانوا مجربين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 تضير الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من حذاب الحميم لق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ترون ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور النعيم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يدوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فَإِنَّمَا مَا بلسانك بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إنهم مرتقبون